قصص بما main إليك والشمس سَوَّى الْقَمَرَ Yeah, <sweat> I'm Oh, f-bunk. Bye. What the God, I uh... or اَطْرَدْ مَنْ يُصِفُّ الذَّمَتَ مَنْ فَأَكَمْ كُنِي No. <laughs> Oh, <laughs> Open Thank All awesome. want them. Um...